Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wal fajr wal layli ash wal layli ash wash shaf'i wal wat wash shaf'i هل في ذلك قسم لذيح؟ هل في ذلك قسم لذيح؟ ألم تَوَكَّيَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ألم تَوَكَّيَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ الْعِمَادِ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 وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً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 وجيء يوم إذن في وجيء يوم إذن في يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان.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 ارجع إلى ربك راضية مرضية ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وَيَقُولُ لِي جَنَّتِي